وكل ضلالة في النار أما بعد أيها, أيها المسلمون ذكرنا الجمعة الماضية بعضا من الأحكام المتعلقة بباب الجنائز بعد أن علمنا أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب هو خير هدي مخالفا لهدي سائر الأمم الأخرى لأنه اشتمل إلى الإحسان إلى الميت أولا فيما ينفعه الله عز وجل به في قبره ويوم عاده ومستمل كذلك للإحسان إلى أقاربه وأهله وذويه فيما ابتلاكم الله عز وجل من المصاب الجلد فيه وفيه كذلك أنه مجتمل على إقامة العبودية لله تبارك وتعالى في هذا الباب فيما يعامل به الميت من الأحكام والأحكام المتعلقة به تبدأ قبل خروج روحه وعند التيقن من موته وعند تجهيزه والصلاة عليه وعند تشييع جنازته وإقباره في قبره والرجوع بعد ذلك إلى بيته وما ينبغي على إخوانه من بعده من حسن الدعاء إليه والثناء عليه وذكره بالذكر الحسن هذه كلها أحكام اشتملت عليها صنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام ولكن مع الأسف الشديد تنكبت هذه الأمة هدي نبيها عليه الصلاة والسلام وأعرضت عن سنته. واستبدلت سننه العظيمة الجليلة الكريمة بالعوائد والمحدثات والبدع والمنكرات التي فيها من الإثاءة الشيء الكثير إثاءة للميت وإثاءة لأهله وعدم القيام بالعبودية لله تبارك وتعالى في هذا كله ذكرنا مخالفتين اثنتين من بدع الجنائث أو من منكراتها وهي من عظائم الذنوب عند الله تبارك وتعالى في الأولى منهما ألا وهي النياحة على الميت كما سمعنا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وما ورد من الوعيد الشديد في من كان هذا فعله وهذا هديه وكيف أن هذا المنكر يتأذى به حتى الميت في قبره عياذا بالله جل وعلا على التوجيه الذي ذكره علماؤنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ثم من المنكرات كذلك. ما يقام على قبور الموتى من أنواع الشركيات التي هي كذلك تفضي إلى كبيرة من كبائر الذنوب بل هي تفضي إلى الوقوع في الشرك بالله جل وعلا لأن أكثر أنواع الشرك انتشارا بين الناس قديما وحديثا هو شرك القبور. ومن شأُ هذا الشرك وبدايته هو تعظيم المقبورين والغلو فيهم والمخالفة لهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التعامل معهم في حياتهم وبعد موتهم من المخالفات التي يقع فيها الناس عند سماع خبر الوفاة أو عند التجنقن من وفاةٍ الميت ما ينشرونه أو ما يذيعونه من أنواع النعي الجاهلي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام والنعي هو الإعلام أو الإخبار بوفاةٍ الميت وهو ينقصم إلى قسمين أو هو على نوعين نوع مشروح ونوع محظور. جاهلينهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النعي المشروع هو الإخبار بموت الميت. لمن يمكنه شهادة جنازته. وما في ذلك من تحصيل الأجر العظيم والنفع له ولأخيه الميت. لأن المسلم يشفع لأخيه بعد موته عند الصلاة عليه، وكذلك ونعي ونعي جاهلي محظور نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فيه شبه بنعي الجاهليين، والذي يفعله, يفعله الناس اليوم من الإعلان والإخبار. عن الموتى من على المنابر بمكبرات الأصوات أو بمن يطوف في الشوارع والأسواق والطرقات يخبر بموت فلان زيد من الناس وربما إذا كان وجيها كان الإخبار عنه أكثر وأشد وإذا كان وضيعا كان الأمر دون ذلك وهذا من نعي الجاهلية الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة يكرهونه أشد الكراهية حتى أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من روى حديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن نعي الموتى أو عن النعي والمقصود به نعي الجاهلية قال كان إذا مات له ميت أي حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنه كان يقول لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي لا تؤذنوا به أحدا أي لا تذيعوا خبره إذاعة أهل الجاهلية لخبر موتاهم فإني أخشى أو أخاف أن يكون هذا من النعي ثم قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي هذا الأصل الذي ينبغي أن تسير عليه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون سيرها وهديها وتعبدها لربها جل وعلا على هذا المنهج القويم الذي سار عليه هؤلاء الأفزاد الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج القائم على الاتباع وعدم الابتداع المنهج القائم على السير على سير على سير خير الهدى خير الانام صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي فتركه لاجل ذلك هذا النوع المحظور الممنوع في الشرع لما فيه من التشبه بأهل الجاهلية ولما فيه من المخالفة في تعظيم أقوام قد لا يستحقون تعظيما قد لا يستحقون تعظيمة ووضع قدر آخرين قد يستحقون أكثر من ذلك. والإسلام جاء بالعدل في كل شأن من شؤونه وفي كل حكم من أحكامه سمة العدل ظاهرة بينة واضحة هي خاصية من خصائص هذا التشريع ومن النعي نعي مأذون به نعاه النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي هو بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي نعى النجاشي فأمر أصحابه فخطوا وكبر أربع تكبيرات نعادهم النجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال في وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نعى النجاشي لأصحابه قال استغفروا لأخيكم أمرهم أن يستغفروا وهي سنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام في الإخبار عن وفاة الميت أنك إذا أخبرت عنه من السمة أن تسأل لمن أخبرته أن يستغفر له لفعله صلى الله عليه وسلم عند نعيه النجاشي ولقوله كذلك لأصحابه عندما نعى لهم إخوانهم الذين قتلوا, الذين قتلوا فيه في غزوة في غزوة في غزوة الذين قتلوا في جيش الأمراء الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لقتال لقتال الروم. أمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ثم قال فإذا قتل زيد فالامير من بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فإذا قتل جعفر فالامير من بعده عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه فدما غز الجيش. قُتِل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ثم مسك أخذ اللواء جعفر بن عبد ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بوفاتهم وحيا من الله جل وعلا لأنه أكثر أصحابه ونعى هؤلاء لأصحابه في نفس ذلك اليوم وما كانت الوسائل يوم ذاك كوسائلنا اليوم إنما أوحى الله جل وعلا لنبيه بما وقع لأصحابه الذين أرسلهم في قتال الروم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنعا لهم زيد بن حارثة. قال قتل زيد وإنه لشهيد ثم أخذ اللواء من بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وثبت وقاتل حتى قتلا وأشهد أنه شهيد ثم قال فاستغفروا له قال لما أخبر بوفاة زيد فاستغفروا له وقال كذلك لما أخبر بمقتليف جعفر رضي الله تعالى عنه ثم قال أخذ اللواء من بعده عبد الله بن رواحة وقتل شهيدا وإني أشهد أنه شهيد فاستغفروا له الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى أصحابه هؤلاء أي أخبر بوفاتهم وأمر إخوانهم أن يستغفروا لهم وهي السنة التي ينبغي أن يسير عليها أن يسير عليها أتباعه من بعده أنك إذا أخبرت عن الميت الخبر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أي بنفس هذه الطريقة لا بالإخبار الذي يخبر به أهل الجاهلية فإن هذا من إصابة الصنة تتبع هذه الصنة بتآل المغفرة له لعل الله جل وعلا أن يغفر له هذا النعي المشروع الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأذن به فلا حرج إذا أن يخبر الأخ إخوانه بموت واحد منهم أو أن يخبر الإمام من في المسجد بالصلاة بعد أن ينعى لهم أخاهم أننا أنه توفي فلان وأننا سنصلي عليه بعد طلال الفريضة هذا من النوع المأذون لا من النوع الممنوع من المخالفات كذلك التي يقع فيها الناس في جنازهم أن عند بعضهم أنهم إذا شيع جنازة يرفعون أصواتهم بالذكر أو بالتكبير أو بتلاوة القرآن. سواء قبل حمل الميت أو عند حمله أو عند إقباره في قبره وهذه كلها من المحدثات والبدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ما فعلها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأخط الناس به من أقاربه من بناته أو أبنائه وما فعلها أصحابه الكرام مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ووالله لو كان خيرا سبقونا إليه لأنهم أحرص الناس على الخير وهم أولاه به منا ومن غيرنا جميعا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الثكينة في الجنازة لا رفع الأصوات فيها ولا كثرة الحديث عندها كما يفعل الجاهلون من الناس اليوم يأتيهم حديث دنياهم وصفقاتهم ومشاكلهم وهم يشيعون جنائز إخوانهم لأن بعضهم لا يلتقي بالبعض ربما إلا بالجنازة فيأتي مها فرصة ليتحدث معه على دنيا كان الأولى به أن يتذكر الآخرة لأن القبور تذكر الآخرة وترقب فيها وتزهد في الدنيا لا أنها تذكرنا الدنيا وترقبنا فيها وهذا, وهذا من الإساءة إلى الميت الذي همرنا بأن نعطيه حقه ومن المخالف لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وبعضهم يتقرب إلى الله جل وعلا بمثل هذه المنكرات ويعتقد أنها ويعتقد أنها من أعمال الخير ومن الصالحات يقول هذا ذكر لله وهذه تلاوة للقرآن وهذا تكبير لله جل وعلا تخرج الجنازة بأصوات مرتبعة بتكبير وتهليل وما أنزل الله عز وجل بهذا من سلطان قال الإمام النووي عليه رحمة الله عند هذه البدعة المنكرا وعلم أن الطواب المختار ما كان عليه السلف. رضي الله تعالى عنهم من السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك والحكمة فيه ظاهرا وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعين في الجنازة وهو المطلوب وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحك فلا يُعتَرَغ بكثرة من يخالفه لا يُعتَرَغ بكثرة من يخالفه وتبق أن أشرنا إلى هذا الأطل السلفي كالذي قرره بعض علمائنا قال القاضي عياض عليه رحمة الله جنّ وعلى المالكي إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة الثالكين وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين إلزم طريق الهدى ولا أهدى من طريق نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه الكرام هل هؤلاء شيعوا جنائز أم لا؟ لا شك أن الجواب لا شك أن الجواب بكلنا لا شك بأن الجواب بنعم إذن كيف كانت جنائزهم وكيف كان تشييعهم لهذه الجنائز أكان بسكون وسكوت أم كان برفع أصوات أم كان برفع أصوات وضجيج وصياح وصراخ الأول هو الصحيح لا شك في ذلك ولا ريب وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام من مخالفة الناس كذلك في جنائزهم من مخالفة الناس كذلك في جنايزهم ما يفعلون في الصلاة على الجنازة. التي عوض أن يصلوا عليها في مصلاهم عندما مساجدهم اتباعا لهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما طل جنازة قط إلا في مصلا الجنائد أو في مسجده إلا في المصلا أو المسجد ولم يصلي على جنازة قد في المقبرة بين القبور بل إنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك نهى عن الصلاة عند القبور أو بين القبور أو في المقابر نهى عن كل صلاة نهى عن كل صلاة وصلاة الجنائد من الصلاة إضافة إلى ذلك فإنها وردت رواية من أحاديث النهي عن الصلاة بين القبور تخصيصها بصلاة الجنازة كما في معجم الطبراني وغيره نهى عن صلاة الجنائز بين القبور فهي حجة قاطعة على أولئك الذين يقولون بجوازها إذا كانت على الجنائز يقولون بجوازها إذا كانت صلاةً على على الجنازة وهذا مخالف لهديه ومخالف ومعارض لأمره عليه الصلاة والسلام بل إن الأفضل مقررًا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن المقابر ليست أماكن للعباد ولا للصلاة البدى ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بأن تصلى الظواتب والنوافل وهو من باب الأفضلية في البيوت قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي أنها لأن هذه الأماكن لا تصلح للصلاة فلا ينبغي أن تكون بيوتنا كمقابرنا كما أن مقابرنا لا نصلي فيها ولا يجوز لنا أن نصلي فيها كذلك الحال أننا لا نصلي في بيوتنا بل ينبغي علينا أن نصلي في بيوتنا وأن لا نصلي في مقابرنا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عند هذا الحديث: القبور إن القبور ليست بمحل للعبادة ليست بمحل للعبادة إضافة إلى هذا. ما يقع كذلك من ترك سنة بسبب هذه المخالفة للسنة، فإن السنة تشيع الجنازة وتشيعها يكون على على مرحلتين من إخراجها من بيتها إلى المصلّى ومن أخذها من المصلّى إلى المقبرة. أما الذين يكتفون بالصلاة على الجنائز في المقابر أحدثوا مع هذه المخالفة بدعة ثانية أنهم يستقبلون الجنائز عند المقابر ينتظرونها هناك وهذا الحال في الكثير من الأماكن عندنا في قريتنا كذلك يفعلون موعدهم صلاة الجنازة بعد صلاة العصر القرية كلها تنتظر الجنازة عند المقبرة لا يشيعونها بل يستقبلونها هل هذا هدي نبينا؟ فوتوا على أنفسهم أجراً عظيما من صلى على الجنازة له خراث ومن صلى على الجنازة ثم, ثم, ثم, ثم أتبعها حتى أو اتبعها حتى أغبرت كان له خراثان أي قراطان من الأجر القراط كجبل أحد هذا أجر عظيم فوته هؤلاء هؤلاء الذين خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنازة وفي حذن تشييعها واتباعها هذه من المخالفات التي ينبغي على الناس أن يتركوها وأن يتنظموا هذي النبي عليه الصلاة والسلام وإني أقول لإخوان شيئا حتى لا يكون ولا يبقى عذر لمعتذر أن صلاة الجنازة من صلاة من فروض الكفايات وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام من فروض الأعيان ومخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام معصية للديان فإذا كان الأمر بين هذا وذاك وصل الإنسان المقبرة ووجدهم يصلون عليها لا يطلي معهم لا يصلي معهم ولو أن الناس جميعا فعلوا ذلك ما كان لأهل هذه البدع أن تقام بين أهل السنة أبدا يقرب الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع حذو في كل شؤونهم في كل صغيرة وكبيرة وباب الأحكام من ال وباب الجنائز من الأبواب التي شرع فيها مثل هذه الأحكام التي لا ينبغي أن تخالف ولا ينبغي أن ولا ينبغي أن تبدل لأن خير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن استغفرك وأدوب إليك.